من النسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو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 وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضالهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا ففسحوا يفسح الله لكم واذا قيل الشذو هل شذو الا يرفع الا الذين امنوا منكم يرفع الله الذين امنوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدق ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم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 أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذل كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر